وما كان الانين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنا ولكن مرهم ضيعت امري فاقر اولاد من حيران سنا عصيت احبتي وطعت نفسي وبالشيطان قد أحسن تضنى فيا مولى يسامحني وخافف حسابك يا كريم المنعنى نقيم على الذروب بلا حياء ويبصرنا المهين وحيث كنا حيارا نحن يا صحبي أسارا فكم عاما عني التقوى سجنا فقولوا لي متى نغدو رجالا متى نكسر قيود الذنب عنا خذوا قول الفؤاد لكم فإني أترجم قوله من حين أنا وَلَا يَعْرُكُمُ مَا تُبَصِّرُهُ فَإِنَّ بِدَاخِلِ الْنَظْرِ فِي